بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتضمنن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتضمنن قلوبهم ما إن القلوب الذين آمنوا من الصالحات طوبالهم طوبالهم وحسن ما كذلك أوصلنا كفيهم متن قد خلت من طبرها أم يا قل هم ربي لا إله الا الله عليه توكلت والى